بسم, بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم سفينة النجاة سفينة اختار الله ركابها وطهى اصحابها تبحر في بحر من الشهوات وتهب عليها رياح الشبهات وركبها نجاة ومن تخلف عنها هلك انها سفينة النجاة سفينة النجاة ركبها أقوام طهروا أنفسهم من الفساد وابتعدوا عن ظلم العباد شعارهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقائدهم أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومبتعهم الأكبر ان الله لا يحب الفساد ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين انتبهوا <تصفيق> والفساد إذا وقع وقع على الصالح والطالح وبعض الناس قد يتوجه من الهداية ويتخوف منها مع محبته للصالحين لكنه يخشى أن يظهر مظاهر الاستقامة على نفسه ينسب إلى بعض الأخطاء او أحيانا يسمع عن بعض المهددين أو أحيانا يرى تصرفات خاطئة لبعض المنتسبين إلى الدين فينفر من الاستقامة متأثرا بما حوله من إشاعات يا عبد الله كم مرت بنا سنون ونحن عصا يا عبد الله أما تخشى المنونة وتلقى الجليس السود وقد يزيد الغيب من بعض المفسدين خاصة من جلسائك السادقين فيذكرونك بماضي هذا رفقك في سفر وذاك لك عنده صور والثالث جالتك في السراحة إذا رأوك السفق بدأوا يذكرونك بماضي فلا تفت عزيمة ولا تفكر همتك ويكون حال هؤلاء المستهزئين كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يذرها وأوهى قرنه الوعل وكم من الناس وكم من الناس يعرف الهدى والضلال والحرام والحلال لكنه مع ذلك ما استطاع أن يدهر الشيطان ويذل للواحد الديان تهاون بل كم ترى من الشباب ليس عليه مظاهر الاستقامة وكم ترى من الفتيات من تتساهل بحجابها لكنهم مع ذلك من أظهر الناس قلبا وأثرهم لله خشية محافظين على الصلوات لا يسمعون الأهنيات ولا يقربون الفواحش والمنكرات ومع ذلك لم يستطع أحدهم أن يستخد القرار الشجاع للطاعة والاتباع والاستقامة على الدين يا من يعين غزل لتوبته الا يطين من يا من يعد غزل لتوبته الا يطين من بلوغ في زلن على امل المرء في زلن على امل ومنيه انسان به رصدي يا سر شركة الرضا للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالزقازي أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان سفينة النجاة لفضيلة الشيخ محمد العريق والآن مع المادة أيها الإخوة والأخوات فهذه كلمات نبحر فيها على سفينة النجاة نعم سفينة اختار الله ركابها وطه أصحابها ستة تبحر في بحر من الشهوات وتهب عليها لياح الشبهات من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك إنها سفينة النجاة وركبها أقوام طهروا أنفسهم من الفساد وابتعدوا عن ظلم العداد شعارهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقائدهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومبدأهم الأكبر إن الله لا يحب الفساد يشعر كل واحد منهم أنه مسؤول عن أمن هذه السفينة وأنه سر نجاتها ولا يرضى أن يخرقها قاسد ولا أن يخربها حاقد والفساد إذا وقع, وقع على الصالح والطالح فقال صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أتلها فكان الذي في أسفلها إذا استقوا الماء إذا أرادوا ماء لوضوع أو غسيل أو نحوه فمروا على من في أعلاها الذين على ظهرها ثم أخذوا من ماء البحر فنزلوا فقال بعضهم لبعض الذين في أسفلها في القبو قال بعضهم لبعض إنا فد آذين الذين فوقنا بكثرة مرورنا فوقهم طيب ما الحل فإذا بهم يظهر لهم حل لكنه غبي سفيه يقول قائل منهم دعونا فلنخرج في نصيبنا هذا خرطا فنصيب الماء مباشره من البحر بدل ما نفعد كل مرة ونأخذ الماء, الماء الأرض التي تحتنا الآن وهو قعر السفينة نخرج فيه خلقا ثم نخرج من ماء البحر مباشرة قال صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم وما أرادوا الذين فوق إن تركوا هؤلاء الذين في الأسفل وتركوهم هم وخطتهم وحيلتهم ومرادهم هلكوا وهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم النجو ونجوا جميعا أيها الإخوة والأخوات إننا جميعا نعيش في هذه السبيلة نحن في مجتمع مبارك أقامه أهله على التوحيد وتعظيم العزيز المجيد رايته لا إله إلا الله وهمته الدعوة إلى الله تعالى والعاقل الأريف هو الذي يرجع إلى الحق إذا تبين له نعم يرجع إليه وإن خالف هواه أو آرض مبتغاه فالحق أحق أن يتبع وكم الناس يعرف الهدى والضلال والحرام والحلال لكنه مع ذلك ما استطاع أن يدحر الشيطان ويذل للواحد الديان وإن شئت فقلب معي صفحات التاليخ وانظر إلى الدنيا لما تنورت لمبأة محمد صلى الله عليه وسلم أول ما بعث عليه الصلاة والسلام وبدأ ينشر دعوته بين الأنام انقسم الناس أمام دعوته إلى أقسام منهم من أسلم وصدق وكان فطلا لم يلتفت ولم يتردد عن اتباع الحق أبدا كأبي بكر رضي الله عنه كما قال عنه صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا وكانت له كبوة أي تردد ونظر إلا أبو بكر فإنه لم يتنع ومنهم من أعرض وكذف كأبي جهل وأبي لهب وأمية ابن خلف إلى غيرهم من صناديد الكفار ومنهم من صدق بالإسلام في داخل قلبه وعرف ضلال عباد الأسلام لكنه لم يستطع مع ذلك أن يتغلب على شيطانه وجبن عن مخالفة قومه وإن شئت فانظر معي إلى أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما كان يحوطه ويحميه ويمنع قريشا من إذائه بل قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل فراحة لم تنل مني قريش ما تريد إلا بعد وفاة أبي طالب حاول القريش أن تفرق بين أبي طالب وبين النبي عليه الصلاة والسلام بكل سبيل تأتي قريش يوما فيعرضون على أبي طالب الأموال ليخلي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام فيأ ثم يأتونه في يوم آخر ويدفعون إليهم أحسن شبابهم يقولون يا أبا طالب خذ هذا ولدا لك وأعطنا محمد ابن أخي فيعبى بل يصيح فيهم ويقول عجبا تعطيني تعطوني ولدكم أربيه وأعطيكم ولدي تقتلونه حتى وصل به الأمر أن قريشا وهو السيد المطاع فيهم ان قريشا هددته بالطرد من مكة بل اخذ سادة وكفة لقريش يستعدون العرب والقبائل غد ابي طالب وهو صابر لا يتراجع ابدا عن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام بل كان يقولها صريحة في نواديهم ويردد قائلا كذبتم لعمر الله نبزى محمد ولما نطاع دونه ونناضر ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن ابنائنا والحلائل وإنا لامر الله إن جد ما أرى لتلتبس أسيافنا بالأماثر سهولا وأياما وحولا محرما علينا وتأتي حجة بعد قابل ثم قال يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمالا يتامى عصمة للأرامل يلول به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضر ثم بين حبه فقال لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد ودعبي به دعب المحد المواصلي ومضت الأيام ثم اشتد أذى قريش على المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم فحبسته مع المؤمنين في شعج بن عامر منعت الناس من معاملتهم أبدا لا في بيع ولا في شراء ولا في مكاح ولا في نصرة حرب ولا في غير ذلك أبدا ويحبث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشعب فيأتي أبو طالب لأبنائه العشرة ليدخل معهم محبة للنبي عليه الصلاة والسلام لا يصبر على فراقه أبدا وإن شئت أن تنظر إلى صورة حقيقية من هذه المحبة بل من هذا الولى والهيام فانظر إلى أبي طالب كان في هذا الشعب يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين تعابين وعقارب وما بين جوع وحر وعطش وكان أبو طالب إذا جن عليه الليل والتفت إلى الناس فرآهم نائمين قام أبو طالب على تراشه ثم مضى إلى تراش النبي صلى الله عليه وسلم ثم حركه قال يبنى أخي يبنى أخي يبنى أخي فيستحم نبي صلى الله عليه وسلم عينيه ويرقع رأسه ناظرا ماذا تريد يا عم؟ فيقول يبنى أخي قم فاذهب فنم على تراشي وأنا أنام على تراشك خوفاً من أن يأتي أحد في ظلمة الليل لقتل النبي صلى الله عليه وسلم فيريد أبو طالب أن يقع السيف في رقبته لا في رقبة محمد صلى الله عليه وسلم يبتيه بروحه ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تراش أبي طالب ويستجع أبو طالب على تراش النبي عليه الصلاة والسلام ويزعف باللحاة حماية لجأة الجسد المبارك وتمر سنة وأبو طالب معه بالشعب والسنة الثالث وأبو طالب كذلك حتى إذا مرت ثلاث سنوات وأبو طالب محبوس مع المؤمنين بل مع النبي عليه الصلاة والسلام يجوع لجوعه ويبرد لبرده ويحزن لحزنه ويسعب لتأبه ثم يخرجون بعدها من الشعب وأبو طالب لا يزال محبا معظما للنبي عليه الصلاة والسلام السؤال الكبير هل كان أبو طالب مكذما بصحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لا ما كان مكذما بذلك هو في الحقيقة كان في داخل قلبه يعلم أن هؤلاء الذين يعبدون الأسلام هم على إذك وضلال وشرك وأن محمد صلى الله عليه وسلم إنما يدعو إلى الحق والتوحيد يدلك على ذلك قوله والله لن يصل إليك بجمعهم حتى في الترابد فينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا عجبا ما دام أنك تعرف أنه من خير أديان البرية دينا إذن ما الذي يمنعك من اتباعك اسمع إلى قوله لو للملامة أو حذار مثبة لوجدتني سمحا بداك مبينا لخاف من المجتمع الذي حوله أن يلوموه كيف يا أبا طالب تغير دينك ودين آبائك ثم يبزأون يسبونه إما في مظهره أو في شكله أو في طريقة كلامه أو في دينه الذي يقوم عليه لولا لا المنامة أو حذار مسبة لو جثتني سمحا بداك مبينة إذن كان أبو طالب مفضقا بالحق لكنه كان جبانا ضعيف الشخصية لم يستطع أن يستبع الحق وأن يخالف المجتمع الذي حوله ويمضي عمر أبي طالب نمر عليه عشر سنين وعشرون سنة وثلاثون سنة وهو يعرف الحق ولم يجر على اتخاذ القرار بالهداية كان متخوفا من مسدة مسد طومه ومن استهزائهم حتى فضرت سنه ورد عظمه واقتربت منيته وهو يعرف الحق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 وتحمل ضيق العيش يؤذى ويقاطع فيتحمل ما دامت لنصرة محمد صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى أبي طالب على فراش الموت وروحه تقعقع في حلقه وهو ينتفض من الموت فإذا هو عليه الصلاة والسلام يدافع عبرته ويتذكر حياة عمه يتذكر جوعه في الشعب ونصبه وحبه له وتعبه فيستجمع النبي صلى الله عليه وسلم قواه ثم يقول برفت وليل يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة ما قال تنفعك يوم القيامة لعلها لا تنفع فإنها فإنه قالها وقت الغرر قال كلمة أحاج بها عند الله فقد تكون لحجة أن أطلب لك المغفرة يوم القيامة ينظر أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتفكر في حال نفسه فإذا في داخله مصدق بصحة ما يدعوه إليه مصدق بأن أولئك الذين يعبدون الأصنام هم أنا ضلال لكنه لم يستطع أن يستخذ القرار الشجاع بالدخول بالإسلام فجعل تلتمع عيناه وهو قد هزل في جسده وقد احدود بظهره ورق عظمه وشاب شعره على ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله رضي عليه قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله فكلما اراد أن يقولها صاح به جبال الكفر الذين عنده وقالوا يا ابا طالب اترغب عن ملتي عبد المطلب اترغب عن ملتي عبد المطلب فيسكت ثم يعيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه يا عن قل لا اله إلا الله فقط كلمة كلمة ما تضرك أنت الآن تموت أحاج لك بها عند الله وكلما أراد أن يقولها قال له صناديد طريش أترغب عن ملة عبد المضطرب يعني سوف نعيرك إن كنت سرغبت عن دينك وجين آبائك والنبي صلى الله عليه وسلم ينتفض عنده يعيد عليه تارة ويرجوه تارة وأولئك الكفار يصدون ويرجون والرجل بينهم يشتد نزعه ويعلو شهيقه ويضيق صدره ويعظم كربه وملك الموت ينتزع روحه فلسانه يثقل وفمه يثبت وأطرافه تبرد حتى استجمع قواءه ثم قال آخر كلمة في حياته قال هو على ملة عبد المطلب ويموت وهو على ملة عبد المطلب يرى أن الناس والعزة آلهة من دون الله فعلا ويعجز أبو طالب عن استخاذ القرار ويموت ويمضي الى النار فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم مات بين يديه كافرا وصار جثة هامدة بين يديه قال وهو يدافع عبراته لاستغفرن لك ما لم أنه عنك فإذا بالله عز وجل ينزل عليه في القرآن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي الدين ما في مجاملة ما تأمنه مات كافرا فلا يجزوا أن تستغفر له أبدا وعند مسلم يقبل العبدات المعبد المطلق أخو أبي طالب يقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويحميك وينصرك ويؤيدك يعني كان يتعب من أجل الدعوة يا رسول الله فهل نفعته بشيء؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم نفعته قال بما نفعته؟ فقال عليه الصلاة والسلام كان أبو طالب في غمرات من النار يحكم بعضها بعضا غمرات البحر قال كان في غمرات من النار فأخرجته منها إلى ضحطاح النار فوضع تحت قدميه جمرتين من النار يغلي منهما دماغه وما يضره لو أنه قال لا إله إلا الله مات؟ ومضى إلى النار وما نفعته محبته للصالحين ولا عمومته لخاتم النبيين ولا أنجته نصرته للمؤمنين ما دام أنه عرف الحق واستطاع اتباعه فأبى فلا يجوز أن يستغفر له ما دام أنه مات على ذلك وكم من شاب وفتاة اليوم في قلوبهم محبة للصالحين ورغبة في نصرة المؤمنين بل كم ترى من الشباب ليس عليه مظاهر الاستقامة تجد حالقا لحيته مصبلا إزارة وكم ترى من الفتيات من تتساهل بحجابها لكنهم مع ذلك من أظهر الناس قلبا وأكثرهم لله خشية بل تجدهم محافظين على الصلوات لا يسمعون الأغنيات ولا يقربون الفواحش والمنكرات ومع ذلك لم يستطع أحدهم أن يتدخذ القرار الشجاع للطاعة والاستباع والاستقامة على الدين نعم ليست المشكلة عندنا ليست المشكلة هي الجهل بالمنكرات لا ما تنصح أحدا متعلقا بالغناء إلا خفض رأسه ناذما وقال لك أدعو الله أن يهديني وما تنصح أحدا متعلقا بالنظر الحرام إلا قال لك سأتوب ولو بعد حين إذن هم مقرون أنهم على خطأ وأنهم يوما ما سيرجعون يعلمون أن حياتهم لا بد أن تتغير ولكن متى يكون ذلك عندما يكونون أبطالا ويستطيع أحدهم أن يتخذ القرار الشجاع بالهداية والاكتباع ومن تمكن في قلبه الإيمان استطاع أن يتخذ القرار الشجاع وإن كان ضعيف الجسد هذيل القوى وانظر إلى أبي أحمد بن جحش رضي الله عنه كان صحابيا جليلا لكنه كان شيخا كبيرا أعمى فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يبقى أحد من المؤمنين إلا هاجر معه وضقي الضعفاء والمماليك وكان من بينهم أبو أحمد بن جحش لم يستطع أن يهاجر لضعف قوته ولأنه ما كان عنده متاع وذابة فلم يزل يسعى للهجرة حتى تيسر له يوما فجمع متاعه ليهاجر وجهز زوجته وولده قالت له زوجته إلى أين يا أبا أحمد قال إلى المدينة فلما رأت أنها ستترك أهلها وبلادها قالت هل لا مكانا أقرب منها نهاجر إليه ما في مكان أقرب؟ زجرها ثم ارتحل وهو يقول ولما رأتني أم أحمد غادي بذمة من أخشى بغيب وأرهب تقول فإما كنت نابد فاعلا فيمن بنا البلدان ويلتنأ يترب فقلت لها ما يترب بمظنة وما يشئ الرحمن فالعبد يركب إلى الله وجهي والرسول ومن يقم إلى الله يوما وجهه لا يخيب فكم قد تركنا من حميم مناصح وناسحة تبكي بدمع وتنزبوا ترى أن وسر النأينا عن ديارنا ونحن نرى أن الرغائب نطلب فتعلم يوما أينا إذ تزايلوا وزيل أمر الناف للحق أصوبوا ويمضي أبو أحمد ويستطيع أن يتخذ القرار بتغيير حياته إلى الاستقامة والاتباع يمضي طائع مهاجرا إلى المدينة وبعض الناف قد يتوجس من الهداية أحيانا ويتخوف منها مع محبته للصالحين لكنه يخشى أن يظهر مظاهر الاستقامة على نفسه فينسب إلى بعض الأخطاء أو أحيانا يسمع عن بعض المهددين أو أحيانا يرى تصرفات خاطئة لبعض المنتسبين إلى الدين فينفر من الاستقامة متأثرا بما حوله من إشاعات وإن شئت فانظر إلى رجل لم يكن رجلا عاديا لا كان سيدا مطاعا كان يطاع أمره وينهى عن فجره وكان قومه يعظمونه ويفجلونه الطفيل ابن عمر الدوسي كان سيدا مطاعا في قابلته دوس قدم مكة يوما في حاجة في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأول مبعته فلما دخلها رآه أشراف قريش فأقبلوا عليه قالوا له من أنت قال أنا الطفيل ابن عمر قالوا أنت سيد دوس قال نعم فنظر بعضهم إلى بعض فعلم أنه إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على يده صار هذا السيد مع قبيلة قوة للمؤمنين فأرادوا أن يصدوه عن الدين قالوا له يا طفيل قال ما تريدون قالوا إنها هنا رجل في مكه يسعم أنه نبي فاحذر أن تجالسه أو أن تسمع منه شيئا من الكنام فإن هذا ساحر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 قال ثم حشوت به في أذني خوفا من أن يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم مصادفة فيدخل إلى أذنه شيء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال الطفيل فغدوت إلى الكعبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عندها قال فقمت منه قريبا فأبى الله إلا أن يسمعني شيئا من قوله فسمعت كلاما حسنا فقلت في نفسي واسك لأمي والله إني لرجل أريب ما يخفى علي الحسن من القبيح ما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول إن كان الذي يقول حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته قال فمكثت حتى قضى صلاته لم يشاء أن يكلمه أمام الناس فلما قام منصرفا إلى بيته تبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه قلت يا محمد إن قومك قالوا لي كذا وكذا والله ما فرحوا يخوفونني منك حتى سجدت أذني بكورسف لألا اسمع قولك وقد سمعت منك قولا حسنا فأعرض علي أمرك فابتهج النبي عليه الصلاة والسلام وفرح وعرض عليه الإسلام وجعل يقرأ عليه القرآن فلما عرف الطفيل الحق تفكر في حاله هل يستبع الحق أم أنه يبقى على ما هو عليه فدري ما مثال الطفيل؟ مثاله كمثل رجل مثلا رجل متعاطي للمخدرات او رجل مذخن او رجل متعلق بالفاحشة او رجل عطل والديه او قاطع للرحم ثم حضر قطبة جمعة عن سلة الارحام فتجد ان قاطع الرحم وهو جالس الخطيب لا يزال يسوق الآيات ويسوق الأحاديث ثم يذكر كلام أهل العلم في التحذير من قطعة الرحم فيقول قال تعالى ولا تسكنوا في الأرض بعد إصلاحها وقال سبحانه وتعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد من ثاقه ويقفعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ويسوق الآيات الأحاديث في تحريم ذلك تجد أن صاحبنا وهو جالس يفتمع كأنما الخطيب يضربه بصوت هو قاطع لرحمه مع أخيه او مع ابن عمه او مع ابن خالد بسبب دنيا اختلف عليها فتريد ان الخطيب يتكلم وهذا يحاسب نفسه هل اعود الى الحق وقد تبين لي ام ابقى على ما انا عليه فان اراد ان يعود الى الحق لعله يصيبه شيء من الذل في التذلل اخيه حتى يرضى او في التذلل لابن عمه او رد شيء من مظالمهم التي قد اخذها منهم وكذلك لو تكلم خطيب عن التدخين وكان من بين المستمعين مدخنون تجد أن هؤلاء الذين يدخنون إذا بدأ الخطيب يسوقوا الآيات والأحاديث في ذلك تجدوا أن الواحد منهم جالس ويتفكر أنا منذ خمس سنين وعشر سنين أدخن هل أخير الآن حياتي من هذه اللحظة أصحابي كلهم سيتغيرون لأنهم كلهم من المدخنين ومجالسي سوف تتغير في جيده علبة زخان وفي سيارته علبة أخرى وفي مكتبة ثالثة وفي بيته رابعة بل لعله عنده أكثر من ذلك فتجد أنه يبدأ يحافظ نفسه ويقرعها هل أتبع الحق وأترك ما أنا عليه حتى لو صرت ثقيلا على زملائي بأني لا أدخل وهم يدخلون ثم أبدأ تضايق بتدخيلهم فتجده إن كان شجاعا بطلا استطاع أن يتخذ القرار وأن يغير المنكر الذي هو واطع فيه وإن خالفته الدنيا كلها أما إن كان جبالا شوارا فإنه سوف يظل على ما هو فيه من منكر الطفيل تبين له الحق فجعل تفكر في حاله فإذا هو في كل يوم يعيشه يسيده من الله بعدا وإذا هو في الحقيقة يعبد حجرا لا يسمع دعاءه إذا دعاه ولا يجيب نداءه إذا ناداه وهذا الحق قد تبين له ثم بدأ الطفيل يتفكر في عاقبة الإسلام كيف يغير دينه ودين آبائه ماذا سيقول الناس عنه حياته التي عاشها أمواله التي جمعها أهله ولده جيرانه خلانه كل هذا سيضطرب فكذا الطفيل يفكر يوازن بين دنياه وآخرته وفجأة إذا به يضرب بدنياه عرض الحائط نعم سوف يستقيم على الدين وليرضى من يرضى وليسخط من يسخط وماذا يكون أهل الأرض إذا رضي في السماء ماذا هو رزقه بيد من في السماء صحته وسقمه بيد من في السماء منصبه وجاهه بيد من في السماء فالحياة هو موته بيد من في السماء فإذا رضي أهل السماء فلا عليه ما فاته من الدنيا إذا أحبه الله فليبغضه بعدها من شاء وليتنكر له من شاء وليستهزئ به من شاء لا يسأل فيها بعدهم أبدا فليس كتحلو والحياة مرغة وليس كترضى والألام غضاب وليس الذي بيني وبين شعامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب ويتخذ الطفيل القرار الشجاع في لحظته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يا تفيل سيغضب منك قومك ستدول رئاسة أين جاهدك أين عزك أين سلطانك أين منصبك كل هذا الآن أنت تهدده بالسواج في استقامتك على الدين واتباعك لخاتم النبي نعم فليزل هذا كله ما دام أن ربك أرضي والسماء جل جلاله قد رضي عني ثم أسلم وارتفع كلمته قال يا نبي الله قال مه قال إني مرء مطاع في قومي أنا يا رسول الله لست إنسانا عاديا لا أنا سيد من السادات أنا لست مثل بلال مثل فلان وفلان ممن هم عبيد وماليك وأسلموا لا أنا يا رسول الله سيد قبيلة من أعظم القبائل يا رسول الله فأرسلني إلى قومي أدعوه من الإسلام قال لك ذلك فخرج الطفيل من مكة مسرعا إلى قومه حاملا هم الدين يصعد به جبل وينزل به واد حتى أفر ديار فلما دخلها أقبل إليه أبوه وكان شيخا كبيرا فقال الطفيل إليك عني يا أبتي فلست منك ولا أنت مني قال لم يا بني قال أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قال أبوه دين دينك قال فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم أتني حتى وعلمك مما علمت ذهب أبوه واغتسل وطهر ثيابك ثم جاء تعرض عليه الإسلام فأسلم ثم مشى الصفيل إلى بيته أتته زوجته قال أتته زوجته مرحبة قال إليك أني فلا مني ولا أنا منك قالت ولم لأبي أنت وأمي قال قرق الإسلام بيني وبينك وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قال الدين دينك قال فاذهبي فتطهري ثم ارجع إلي حتى وعلمك الإسلام وولته ظهرها ذاهبة وكانوا يعتقدون أن هذا الصنم الذي يعبدونه كان اسمه ذو الشراء كانوا يعتقدون أن الذي يسلم فإن ذلك الصلم ينتقم منه فيمرضه فيمرضه أو يمرض أحدا من أولادها أو يصيبهم بعاهة فلما مشت خطوات خافت المسكينة على أولادها أن يضرهم الصلم بشيء من اعتقاد قديم من دينها ودين أبائها وأجدادها فعادت إليه قالت بأبي أنت وأمي أما تخشى على صدياننا؟ قال أخشى عليهم من ماذا قالت من ذي الشراء أن يضرهم أو أن يمرضهم فتعجب من جهرها قال ذي الشراء فلم لا يضر ولا ينفع هذا حجر نحن كنا في ضلال أصلا كل الأسنين الماضية هذا حجر لا يضر ولا ينفع إني ضامن أن لا يضرك ولا يضر أولادنا اذهبي فاغتسلي ثم تعالي فذهبت واغتسلت ثم عرض عليه الإسلام فأسلمت ثم جعل الطفيل يقوب في قومه ادعوهم إلى الإسلام بيتا بيتا يقبل عليهم في نواديهم يقف عليهم في ضرقاتهم لكنه مع كسرة دعوته لهم أبوا أن يضيعوه وأبوا إلا عبادة الأصنام فلما رأى الطفيل ذلك غضبا ثم أهبا إلى مكة فأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان قال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت يا رسول الله فادعوا الله على دوس هؤلاء يا رسول الله ما لهم حل إلا تدعو عليهم بأن يموت أو أن يصيبهم الله بقارعة ما فيهم حل أدعو الله عليهم يا رسول الله فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينتفض ويتغير وجهه ويرفع يديه إلى السماء فلما رفع يديه قال الطفيل في نفسه هلكت دوس فإذا بيدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا هلكت دوس فإذا بالرحيم الشفيق يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا اللهم اهد دوسا اللهم اهد دوسا وات بهم ثم خفض يديه والتفت إلى الطفيل قال يا طفيل ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم لا تغلب عليهم ولا تستعجل ارفق كل رفيقا بهم رجع إليهم الطفيل فلم يزل بهم حتى أسلموا ومرت الأيام ومات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يزل الطفيل بعدها ثابتا على الدين حتى قتل في معركة اليرمو فلله ذر الطفيل انظر كيف لم يتأثر بالحرب التي حوله التي تولى كبرها الكفار وخوفوه أصلا من الاستقامة على الدين وقالوا ترى إذا التزمت بالدين يا طفيل إذا استقمت على الدين يا طفيل سيقاطعك أهلك سيتغير أصدقائك سوف تتعرض لك الاستهداء سوف يقع عليك ما يقع من كلام الناس ومع ذلك همه من في السماء ولم يلتبت إلى أهل الأرض وأنت إذا اتخذت القرار الشجاع بالهداية والاستقامة عن الدين فانطلس لا تلتفت ورائك نعم لا تلتفت وليكن همك رضا من في السماء واضرب بمن يخالفه عرض الحار اقدمي ولا تقنع بعيش مرغط فما كاز باللذات من ليس يقدمه وإن ضاقت الدنيا لا الضيم يغشاها ولا هي تسأم فيا نظرة أهدث إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسلو المحب المتيم فيا عن هذا ببخط معجل فأنك لا تدري فلا سوف تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم نعم علق نفسك بالحي الذي لا يموت ولا تلتفت إلى تخذير المقليل أصبر إن وعد الله حق ولا يتخفنك الذين لا يوقنون وانظر إلى عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه كان عياش ينأول من أسلم في مكة البلد الأمين فهاجر مع عمر بن الخطاط إلى المدينة وذلك قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها أول ما قدم المدينة ونزل فيها أرادت قريش أن تردهما إلى مكة لأجل أن يعود إلى الكفر فلم تزل تحاول تراسلهما فلا يلتبثان إلى قريش فلما رأت ذلك تفكروا كيف يكيدون لهما فأرسلوا أبا جهل وأخاه الحارث لرد عمر وعياش وكان أبو جهل والحارث أخوين لعياش من الأم أمهم واحدة فلما قدم إلى المدينة سألوا عن موضعهما أقبلوا إلى عمر حاولوا أن يردوه إلى ما كان عليه لكن عمر كان شجاعا فطلا ملتفت إليهم قال أعوذ بالله أرجع إلى دينكم قال طيب أرجع إلى, إلى مكة كما كنت قال أعلم أني لو رجعت إلى مكة نازلتم به حتى أعوذ إلى دينكم أنا أقيم هنا بين المسلمين فلما رأوا ذلك أقبلوا إلى عياش قال يا عياش عد إلى مكة عد إلى دينك قال لا والله لا أعود إلى الكفر بعد الإسلام قال يا عياش طيب أرجع واسكن في مكة كما كنت قال لا والله ما أتركها البلاد بلاد الهجرة وطيبا أتركها أبدا فلم يزالوا به فلم يلسفت إليهم فلما رأى ذلك فلما رأوا منه ذلك قالوا له يا عياش إن أمك قد نذرت ألا يمس شعرها مشطل حتى تراك وألا تستغل من الشمس حتى تراك أرادوا أن يلعبوا بعواقفه حتى يرق قلبه لأمه فيعود معهم قال لا لا أريد قال أمك مسكينة في الآن لا تمتشط من شعرها وقد أصبح شعثا ولا تستغل وقد آلتها الشمس حرام عليك أمك مسكينة فلا زالوا به حتى رق قلبه لها فقال له عمر يا عياش انتبهت والله إن يريدون إلا أن يبتنوك عن دينك احذرهم قال يا عمر وأمي قال عمر أمك عمر دكي. قال والله لو قد آذى أمك قمل لم تشطت ولم تنظر إليك لو آذاها القمل في شعرها واحتاجت لم تشطت ولو قد اشتد عليها حرمت جهلة استضلت فأقم هنا ولا تلتفت إليهما ففكت عياش قليلاً ثم قال أذهبوا معهما فأضروا بقسم أمي ولي مال أريد أن أقله من هناك قال له عمر مال أما المال فأنت تعلم أني من أكثر قريش مالا أقسم مالي نصفين لكن نصف ولي النصف لكن أجلس في المدينة أنتبه ترجع معهما سنتعود إلى ضلالك الأول أنتبه أبقى مع الصالحين لكن عياش طرق قلبه لأمه ولأخويه ثم أراد أن يذهب معهم لما رأى عمر دارك نظر اليه ثم قال اما اذ غلبتني على نفسك مدام انك ما اقعتني فخذ ناقتي هذه فانها ناقة نجيبة سريعة ذلول الزم ظهرها لا تنزل من عليها ابدا الى ان تصل الى مكة فان وجدت منهم ريبة رأى الطريق قد تسمع منهم كلاما يذل على مرادهم أنه يريدون أن يسجنوك إن وجدت منهم ريبة أو شيء يشك فيه فحول وجهها إلى المدينة وانزع عليها أي جمل من جمالهم لا يستطيع أن يلحقها أبدا فركب عياش الناقة ثم خرج معهما أخذ يحدثانه أسمع الطريق ويؤانسانه فلما توفطوا الطريق قال له أبو جهل يا عياش قال نعم قال لقد أترى علي بعيري هذا بعيري أتعبني أفلا تعقبني على ناقتك قليلا عياش حصل النية ظن أنه فعلا تعب من بعيره وأنه يريد أن يجرب ناقته قال نعم قال فأنيخ ناقتك وأنيخ أنا بعيري فأناق عياش ناقته وأناق أبو بكر بعيره ثم نزل عياش فما كان يقف بقدميه على الأرض حتى وتبى عليه فأوتقاه ربطاه ثم دخل به إلى مكة مربوطا وجعلوا يستنونه عنديه ويحاولون أن يعيدوه إلى الكفر حتى افتتن ووافقهم على بعض ما يريدون ومرت عليه الأيام وهو على ذلك حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعياش قد وقع في بعض الضلال الذي دعوه إليه وكانوا كان المسلمون يعتقدون أن الذي يسلم ثم يعود إلى شيء من الكفر أنه لا تقبل ثوبته أبدا فعياش بعدما عاد إلى شيء مما يدعونه إليه ظن أنه ما في فائدة لا أستطيع أن أرجع إلى الإسلام من جديد حتى أنزل الله تعالى قوله قل يا عبادي الذين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 فلما طرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه قال عمر أخذتها ثم كتبتها في صحيفة ثم بعثت بها إلى مكة فلما طرأها المؤمنون هناك أقبلوا وفيهم عياش رضي الله عنه انظر كيف لما حن إلى واقعه السابق كيف واطقهم على بعض ما يريدون وإن شئت بين حال عياش وبين حال بطل حال سعد بن أبي وقاف رضي الله عنه سعد بن أبي وقاف كان من أول من أسلم في مكة كان له أم تحبه حبا عظيما وكان ضارا بها أشد البر فلما أسلم اشتد عليه أذى الكفار وتتابع عليه أذى أمه وهو صابر حتى قالت له أمه يوما يهسعد وهي تعلم بمقدار محبته لها قالت يا سعد ما هذا الدين الذي قد أحدثت لتدعن دينك هذا قال والله لا أدعه أبدا قالت إذن لا آكل ولا أشرب حتى أموت فيعيرك الناس إذا رأوك ويقولون يا قاتل أمه نظر إليها سعد فإذا عجوز مسكينة فدرق عظمها وحدود بظهرها واشتد حزنها وإذا هي التي ربته في صغره وعطفت عليه في كذره تخيلها وهي جوعة وعطشة قال لا تفعلي يا أمه لا تمنعي نستكي طعام الشراب لا تفعلي فإني لا أدعو ديني هذا لشيء أبدا فلما رأت أمه ذلك مكتت يوما كاملا من الفجر إلى المغرب لا تأكل ولا تشرب الحر وهو يمر بها ويراها تتلمض عطشا ويتصبر نعم أمه حبيبة إليه لكن الدين إليه أحب ثم مرت عليها ليلة كاملة إلى الصباح وهي لم تأكل ولم تشرب فلما أصبحت فإذا هي قد جهدت وكادت أن تهلك فلما رأى ذلك أقبل إليها يجرق طارش يتنازع في قلبه حبها وحب الدين فإذا الدين في قلبه أعطم فنظر إليها ثم انتزع الكلمات من صدره انتزاعاً قال لها يا أماه والله لو كان لك مئة نفس فرأيتها تخرج أمامي نفسا نفسا ما دركت ديني هذا أبدا فكلي عند ذلك أو لا تأكلي فلما رأت منه ذلك طلب الطعام وشرابا وقد يزيد الغي من بعض المفتدين خاصة من زلسائك السادقين فيذكرونك بماضيك هذا رفضك في سفر وذاك لك عنده صور والثالث جالسك في استراحة إذا رأوك استقمت بدأوا إذا بماضيك تذكر كم ليلة سهرنا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 فلا تلتفت إليهم لا ولا يضر السحاب نبح الكلاب بل الكلاب تنبح والقافلة السفير وانظر إلى موسى عليه السلام عاش في عصر من أظلم العصور كان فرعون يتجبر على بني إسرائيل يدل رجالهم ويستعبد نساءهم وكانت أم فرعون المصريون يفعلون ببني إسرائيل مثله مر موسى عليه السلام يوما بطريق قبل أن يخرج من مصر فإذا برجل من قوم فرعون مصري يضرب رجلا من بني إسرائيل والإسرائيلي المسكين يصيح ويستغيث فلما رأى موسى ذلك أقبل على المصري ليزعه بيده دفعه بيده في صدره فإذا بالمصري يقع على الأرض نيتا ثم لم يلبس أن ظهر أمره للناس فكادوا أن يقتلوا كادوا أن يقتلوا موسى فهرب من مصر ثم عاد بعد سنين نبيا مرسلا يعني موسى الذي دخل مصر الآن يختلف عن موسى الذي خرج منها قبل عشر اثنين يختلف فلما وقف بين يدي فرعون ناطحا داعيا بدأ فرعون يذكره بماضيه يقول له وفعلت فعلتك الذي فعلت وأنت من الكافرين يذكره بحياته السابقة كما يفعل بعض الفجار اليوم إذا رأوا مهتديا قالوا له فلان أنت انصحنا نسيت ما كنت تدعون إليه من مجالة البحشاء من اللي كان ينظم حفلات الغنى نسيت فلانه التي أنت الذي أوقعتها في كذا نسيت فلان الذي أوقعتها في كذا ولا يزالون يذكرونك بمعاطن قد مزقت أوراقها وأعربت لكرياتها حتى يضعف بعض الناس أحياناً ويوارقهم على بعض ما يريدون هذا حال فرعون قال لموسى الآن موسى أتيت إلينا تنصحنا وأنت قد فعلت جريمة قبل أن تهرب وفعلت فعلتك الذي فعلته وأنت من الكافرين سبحان الله ونسي فرعون أنهم قتل ما لا يصرى عددهم من الرجال والنساء بل كان يغفر أطفال بني إسرائيل سنة ويقيهم سنة ثم هو اليوم يلوم موسى على قتله لرجل واحد خطأا لكن موسى ما كان إنسانا عاديا لا موسى كان تجاعا بطلا فاح في وجه فرعون وقال فعلتها إذن وأنا من الضالين يعني تلك الأيام يا فرعون لم أكن نبيا وقد عطى الله عما سألت موسى الذي يكلمك الآن يا فرعون يختلف عن موسى الذي عرفته سابقا ويحمد الله على الهداية وفعلا ثبت موسى بسبب هذا الاعتقاد وعموما الحياة لا تخلو من مستهدئين ومصدقين ومشككين فلا تلتفت إليهم وما ضر بحر الفرات يوما أنخاض بعض الكلاب فيه وانظر إلى الكفار لما تجمع وتألبوا وأقبلوا إلى المدينة بجيش, بجيش كالليل يسير كالسيل فيحتار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كيف يواجهون هذا الجيش العظيم فيفترخ بعضهم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 فيقولون يا رسول الله هذه صخرة عظيمة قد عرضت لنا لم تذهب فيها معاولنا يعني الفأس ينكسر والصخرة لا تنكسر فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ثم يأخذ المعولة فيضرب الصخرة بضربات يضربها الأولى فيقول الله أكبر وعطيت مفاتيح الشام ثم يضربها الثانية قال الله أكبر وعطيت مفاتيح اليمن فيسمع المؤمنون ذلك فيزدادون إيمانا مع إيمانهم أما المنافقون فيلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون أحدنا لا يأمل أن يقضي حاجثه وهو يعجنا كنوز فسر وغيطر ويسمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات من أقوائه النتنات فلا تفت عزيمة ولا تفتر همته ويكون حال هؤلاء المستهزئين كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يدرها وأوها قرنه الوعلو وفي يوم آخر يخرجوا صلى الله عليه وسلم بأصحابه في غزو في لساعة عسرة خرجوا ومن شدة فطرهم وحاجتهم كان الرجل والرجلان والثلاثة يتعاقبون على بعير واحد في بحر شديد وجوع شديد أصابهم أثناء الطريق عطش كاد أن يهلكهم حتى جعلوا ينحرون الإبل وينفضون إكراشها ويشربون ماءها حتى كادت الإبل أن تفنع فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ثم ضعى وتضرع والتجى فلم يخفضهما حتى اجتمع فوقهم الغمام ثم تكب عليهم الماء فشرفوا وملأوا آنيتهم وكان معهم رجل منافق التفت إليه بعض الصحابة لما رأوا هذه المعجزة قالوا له يا قلان ويحة آمن هل بعد هذا شيء؟ بعد هالمعجزة تريد لي لأنه فقال مفتهزئا وما هذا سحابة مارة فأمطرتنا ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله ومع ذلك لا يفت من عزيمته لو كل كلب عوى القمته حجرا لصار كل مثقالا لديناري وفي موقف آخر يخرج صلى الله عليه وسلم في سفر فتضل ناقته ذهبوا في طلبها فلم يجدوها فقال رجل من المنافقين هذا محمد يخبركم أنه نبي وأنه يأتيه الخبر من السماء وهو لا يدر أين ناطته فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها هي في الوادي قد حبستها شجرة شجرة بزمامها يعني وهي تمشي تعلق خطامها الحبل الذي هي مربوطة به تعلق بشجرة لن تستطيع أن تخلق نفسها فانطلقوا إليها فانطلقوا فجاءوا بها ستحمل هؤلاء الثقلاء مهما تتهدأوا بك وأنت فالح ومهما تكلموا بك أو ذكروا شيئا من عيبك اجعل همتك عالية لا تتعب نفسك بنقاشهم ولا تذهب نفسك عليهم حضرات بل لا تعجب إذا رأيت من أحزابك وخلانك الذين كانوا أيام جاهليتك يفدونك بأرواحهم يغذقون عليك أموالهم لا تعجب إن رأيتهم بعد هدايتك قد انقلبوا أعداء ألداء يذنك ويثيرون حولك الإشاعات لا تعجب فهي فترة يثيرة سرعان ما تنتهي وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة اجتمع حوله الناس ينظرون إليك فانت المدينة خليطا من المسلمين واليهود وكان عبد الله بن سلام ممن كانوا يترقبون مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان حبرا عالما من كبار اليهود ما كان رزلا عاديا منهم كان عبد الله قد قرأ في كتبهم صفة النبي عليه الصلاة والسلام وعرف اسمه وهيئته فلما رأى الناس مجتمعين أقبل ينظروا معهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله لما نظرت اليه عرفت أنه ليس ليس بوجه كذاب ثم ترك عبد الله الناس ومضى الى بيت حتى سكن النبي صلى الله عليه وسلم واستقر فاقبل اليه كان عبد الله صحيح أنه صاحب جاه ومنصب وعلو ورفعه عند قومه لكنه يريد أن يتأكد هل هذا هو النبي الذي أمرنا باتبائه في كتبنا أم لا هل هذا الذي بشر به موسى وعيسى أم لا أقبل حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا محمد إني سائلك عن ثلاث هن إلا نبي أنا رجل العالم لست إنسانا عاديا أنا عندي أسئلة إذا جبت عليها أتبعك قال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي قال هاتها قال ما أول أشراب الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة وما بال الورد ينزع إلى أبي أو إلى أمه لماذا يكون شبهه أحيانا إلى أبي وأحيانا شبهه إلى أمه فزكت النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ثم قال أخبرني بهن جبريل آنفا أما أول أشراب الساعة فناعر تخرج على الناس من المشرب فسوقهم إلى المغرب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 قال قد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن علمهم فإن علموا بإسلامي ذنموني وقالوا في ما, في ما ليس في اجعلني خلف ستر عندك واجعلوا اليهود فسلهم عني قبل أن يعلموا أني أسلمت قبل ما يخرج الخبر إلى الناس فإن يعلموا أني أسلمت ذنموني أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى يهود إليه أقبل إليه رؤوسهم وعبد الله بن السلام فجعله النبي صلى الله عليه وسلم خلف تسار اختبارا لهؤلاء من صدقهم وكذبهم قال يا معشر يهود قال صلى الله عليه وسلم يا معشر يهود وي اتقوا الله قالوا الله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا قالوا ما نعلم أنك رسول الله طيب ما جاء خبري في كتابكم قالوا لا قال يا معشر يهود أسلموا قالوا ما نعلم أصلا نحن مقتلعنا أنك رسول ولجاء خبرك في كتابنا حتى نتبعها فقال صلى الله عليه وسلم فأي رجل فيكم عبد الله بن السلام ما رأيكم فيها الرجل قالوا هذا سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا هذا الذي نفزع إليه عند كرباتنا وهو الذي يفك بيننا قصوماتنا قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم من أسلم قالوا حاشا لله هذا هذا أعلمنا لا يمكن أن يسلم أبدا قال إن أسلم قالوا لا يمكن يسلم أبدا هذا أعلمنا وسيدنا فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى السدر قال يا ابن سلام أخرج إلينا فخرج عبد الله بن السلام ثم قال يا معشر يهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أن هذا هو الرسول الذي أمرنا باتباعه وأنه جاء, جاء بالحق فلما رأوا ذلك فصايحوا قالوا بل أنت شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا ثم خرجوا من عنده فقال عبد الله بن السلام يا رسول الله هذا الذي كنت أخاف انظر كيف تنكروا له لما طار قتلا واتخذ القرار الشجاء فاستقام على الدين وتعبد لرب العالمين انظر كيف انقلبوا اعداء الاداء بعد صداقتهم مبغضين له بعد ودهم ودوا لو يكفرون كما كفر يكونون سواء واعلم ان كثيرا من هؤلاء المستهدئين هم في الحقيقة يودون يتمنون لو استطاعوا ان ينتصروا على شهواتهم كما انتصرت فيستقيم على الدين كما استقمت لكنهم تغلب عليهم الموانع كما قال أحد العلماء لرجل عاق قال يا فلام تب لماذا لا تتوب قال الرجل الله ما يريدني أن أتوب ولو أرادني أن, أراد أن أتوب لهداني فقال العالم بل الله يريد منك أن تتوب لكن الشيطان يريد أن تتوب وقد أطعت شيطانك أيها الإخوة الكرام وما دام أن القرار الشجاع هو في اتباع الحق وعدم خرق السفينة فلعلي أختم هذا المجلس بوقفة يسيرة مع الأحداث الفاجعة التي مرت بها البلاد ولا تزال تمر في آتارها من المقرر عندنا أيها الإخوة والأخوات بل من المقرر عند كل من له أدنى معرفة بدين الإسلام أن ترويع الناس وتخيفهم أمر غير مقبول نعم نحن جميعا نستنكر مثل هذه الأعمال نعتبرها من الأعمال المضرة في البلاد بل قد تعذى ضررها في صد أقوام من غير المسلمين عن الدخول في الإسلام لكن وجود نوع من الشطح في التفكير عند فريق من المنتسبين إلى التمثك بالإسلام أمر ليس بالجديد قديما قسم النبي عليه الصلاة والسلام أموالا بين أصحابه فأقبل عليه رجل وجعل يردد قائلا يا محمد اعدل فإنك لم تعدل عجبا يقول هذا الكلام لرجل يأت لنبي يأتيه الوحي من السماء فهذا الفكر المنحف عند هذا الرجل لم يستحي من طرحه أمام نبي ما ينطق عن الهوى هذا أولا ثانيا كل من تصرف من تلقاء نفسه دون أن يتعين بجماعة العلماء والعقلاء ففي الغالب أن الصواب يجانبه وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه وهو نبي يقول أشيروا علي أيها الناس اشار عليه سلمان بحفر الخندق فأطاع اشار عليه الحباب ابن المنذر في, في معركة بدر فأطاع وأشارت عليه أم سلمة في الحديبية فأطاعها إلى غير ذلك وكان صلى الله عليه وسلم يجعل الحق مظنة يدور معه حيث دار وإنما يأكل الزئف من الغنم القاطية وأمر ثالث مهم وهو أنه لو أخطأ طبيب في عملية فمات, فمات المريض فمن استفاهة أن ندم الطب وأن نغلق كل ياجه ولو أخطأ مهندس فسقط البيت على ساكنيه فخطا أن نغلط كليات الهندسه وكذلك اخطاء منتسبين إلى الإسلام لا يتحملها الإسلام نعم الإسلام يحترم العهد والميثاق قال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ويحرم قتل النفس المحرمه الا بالحق قال تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وينها عن الفساد في قال تعالى ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وما قرره ولي الأمر من عهد وميتاق لأهل الزمة بناء على مصلحة المسلمين فلا يجوز أن يأتي من يتجاوز باعتداء على معاهدين أو ترويع لآمنين فهذا ليس من الإسلام في شيء رابعا الأمن مسئولية الجميع أن يأمل المسلمون على ضرورياتهم الخمس وهي الدين والعرض والمال والنفس والعقل علينا جميعا مسؤوليه حفظ هذا الامن في هذا المفهوم الواسع وان نجند الاجهزه لهذا الغرض وان يقوم كل مسلم بواجبه لتحقيق المحافظه على امن هذه الضروريات كل من يتجنى عليها فهو خارق للأمن مستحق كل العقوبه والله يا اخواننا ان انفلات زمام الأمن يضر الصالح والقالح نعم يضر المصلية, يضر المصلية في صلاته والمتصدقة في صدقته والداعية في دعوته يضر الصغير والكبير الغني والفقير بالله عليكم لو لم يكن هناك أمن هل تستطيعون أن توقفوا سياراتكم خارج المسجد وأن تدخلوا إلى هنا سيارة تساوي, ستون... تساوي ستين ألفا أو, أو مئة ألفا أو نحو ذلك وتوقفها ثم تدخل إلا أنك تعلم أن البلد آمن والله لو اضطرق الأمن لما وثقت أن تسرق زوجتك وأولادك في البيت وسأتي ولو لصلاة في المسجد ثم ترجع إليهم والله لو اضطر بالأمن لم تأمن بأن تجعل ابنتك أو ابنك يذهب ماشيا ولو على بعد خطوات إلى مدرسته ثم يعود إليك لم تأمن ذلك لو اضطرب الأمن لوقع كل ذلك لذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الإخلال بالأمن يقول اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد الحفشي لماذا؟ لأن لابد أن يوجد ولي أمر يضبط الأمور وقال اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك إلى غير ذلك من الأمور وذلك لأن حكم الوالي لمن تحته فيه ضبط للناس فلا يجرؤ سارق على سرقة ولا مكسد على إفتاد إن الإنسان أيها الإخوة عندما يتعامل مع المنكرات ينبغي ان يوازن بين المصالح والمفاسد النبي عليه الصلاه والسلام اقليه الاخوه والاخوات من الانسان عندما يتعامل مع المنكرات لا بد له ان يوازن المصالح والمفاسد النبي عليه الصلاه والسلام كان راجعا من من غزوه من فقال رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل يعني نفسه هو ومن كان مؤفقا له على نفاقه وضلاله من المنافقين أنه هو العزيز ويعني بالذرير رسول الله صلى الله عليه وسلم فألم النبي صلى الله عليه وسلم لخبره وأنه قد بدأ يظهر ما في قلبه من نفاق وتفريق فيا يفتأذن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في قتله فيقول صلى الله عليه وسلم لا لا تقتله حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتلوا أصحابه مع أن قتل هذا الفاجر فيه مصلح للدين الدين بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عليه عاتبه الله عز وجل على ذلك وقال ولا تصلي على أحد منهما سأبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله حتى لو أبتد لأن قتله فيه مبتد ففارتب على ذلك أعظم من هذه المصلحة كذلك بفتح مكة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لعائشة يا عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم بكبر يعني ما دخلوا في الإسلام إلا قبل أيام لولا أنهم كذلك لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم الكعبة لما بناها إبراهيم كان قد يدخل فيها الحجر كانت أعرضا مما هي عليه وكان لها بابان باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه فيقول صلى الله عليه وسلم إن قريشا جعلت بابا واحدا حتى يدخل من شاء ويمنع من شاء يقول لولا أني أخاف أن الناس يقولون لماذا هدم الكعبة هذا لا يعظم الكعبة يعني أفهمني خطأ لهدمت الكعبة ولا عدتها على, مو... على قواعد إبراهيم إذن ترك هذه المصلحة خوفا من مبتدة كبرى بل انظر إليه صلى الله عليه وسلم لما لاحظ أن بعض الناس قد بدأوا يتخلفون عن الصلوات صلاة الجماعة فقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم ثم قال صلى الله عليه وسلم مبيناً من الذي يمنعه من أن يفعل ذلك يقول هؤلاء اللي ما يصلوا معنا في الجماعة المفروض أني أحرق بيوتهم عليهم ليش ما يصلوا في المسجد؟ ثم قال لولا ما فيها من نساء والذرية فهذه المصلحة خشية صلى الله عليه وسلم أن مصلحة إحراق البيوت تأجيبا لهم أن تؤدي إلى مبتدة أكبر إلى قتل من لا يكون مستحقا لمثل ذلك قاتل أيها الإخوة يعني ينبغي أن يتنبه كل عاقل أن يخرق هذه السفينة إن هذه البلاد إنما قامت على شرع الله وهي مأرز الإسلام وما هو قلوب المؤمنين وهي جزيرة الإسلام ولولا وجود الدين في نفوس الناس لما توحدوا ولا اجتمعوا ينبغي الحفاظ عليه وإكرام حملته وولاة الأمر فيها من أشد الناس حرصا على حماية الدين وإكرام أهله وكذلك صادقا الوصية بما أوصت به, به بيان هيئة كبار العلماء من إحياء شاعيرة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ومن أكبرها الوظوف أمام كل من أراد زعزعة أمن هذه البلاد او أراد خرق سفينتها فهي صمام الأمان للمجتمع وهي وسيلة حقني وهي وسيلة علاج الاحتقال للمنكرات أيها الإخوة هذه البلاد يحقد عليها كثير من الكفار الأشرطة الإسلامية أكثر ما تصطر ممن من, من, من هذه البلاد تجد أن أشرطة الدعاء من هذه البلاد تنتشر في مشارك الأرض ومغاربها ولا نخلل ولا نحكر من نشاط الدعاء الآخرين لكن في الحقيقة حسب ما رأينا إن من أعظم الأشرط التي تنتشر أشرطت دعاء هذه البلاد الكتب الإسلامية كثير منها ولا أقول أكثرها ففي بلاد المسلمين خير لكن كثير منها خاصة متعلقة بالتوحيد والعقيدة الصحيحة إنما تطبع في هذه البلاد مناهج هذه البنات انظر كيف تعلمك هدين من صغرك قابلت بعرناتي ولخوة في بعض بلاد الإسلام والله إنهم شباب المتوسط والله العظيم ما يحفظ الفاتحة ما حفظه إياه في المدرسة سألته بلساني وأجابني بلسانه ما يحفظ الفاتحة سألته كيف تتوضأ ما يعرف كيف تتوضأ ما علموا في المدرسة المدرسة فيها مادة أو مادتين يسمونها مواد من الجين يأخذ فيها كلمة أو كلمتين وانتهى أما هنا من أول ابتداء عند الفقه عنده توحيد يكبر يكون عند تجويد يكون عند التفسير فهذه البلاد يحقد عليها الكافرون ويريدون أن يكيدوا لها بأنواع الكيد ومن أعظم الكيد أن يزعزعوا أمنها بأي سبيل ولو أن يغروا بعض الناس فيها بأن يفتدوا فيها بأي نوع من أنواع أنا هذه والإخوة الكرام ديانة أدين الله تعالى بها ولا أرجو الله منها أن لا نصرة هذا الدين والحفاظ على الدعوة إلى الله تعالى القائمة في هذه البلاد ينتبه الإنسان إن كان عندك نشاط تريد أن أن تبذله مع الكافرين تبذله في الدعوة في توزيع الأشرطة الإسلامية يا إخوان يوجد بعض الكافرين قد مضى له في هذه البلاد أربع سنوات وخمس سنوات وإلى الأم أحد أعطاه شريطا عن الإسلام ولا أعطاه كتابا عن الإسلام أقول أيها الإخوة الكرام هذه البلاد التي تراءم فيها الولاد مع العلماء مع عامة الناس من كان يريد أن يبذل جهدا مع الكافرين فيها فليبذله في دعوتهم وهدايتهم وليحذر من أن تسول له نفسه شيئا دون أن يرجع إلى العلماء فيكون ممن زين له سوء عمله فرآه حسن أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وياكم لكل خير نجعلني وياكم باركين أينما كنا كما أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات واترك المنكرات اللهم وحد العربت العبادك فثنة تطلبها اليك غير خزايا ولا مسنونين اللهم لا تدع من بيننا مريضا الا شفيته تدع بيننا مريضا الا شفيته اللهم لا تدع بيننا, بيننا مريضا الا شفيته ولا تدعم من بيننا من له ولد مريض أو بنت مريضه او زوجه او اب او ام او قريب مريض إلا شفيته وعافيته الا شفيته وعافيته يا حي يا قيوم اللهم لا تدع بيننا من عليه دين الا قضيت عنه دينه ولا تدعم من بيننا ضالا الا هديته ولا لا جاهلاً إلا علمتاً ولا عزبا إلا زوجة صالحة رزقك ولا تجع يا رب العالمين من بيننا عقيما إلا ذرية صالحة رزقك جاحي يا, يا قيوم اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم فك أسرى المأسورين واقضى الدين عن المدينين واشف مرضى له مرضى المسلمين يا حيو يا قيوم هذا أسأل الله تعالى أن يجريكم أنتم أولاً فاير الجزاء على وحسن انقاطكم كما اسأل الله تعالى نبزي الاخوة في مركز الدعوة والارشاد في الدمام خير الجزاء الشيخ الله الحيدان والاخباس والاخوة جميعا اسأل الله اللي يحرمهم الاجر على حرصهم على اقامة في هذه المحاضرات وتهيئتها والله تعالى اعلم واصلى الله على نبيه وفي الختام تقبلوا تحيات شركة الرضا للانتاج الاسلامي والتوزيع بالزقازير هاتف رقم صفر واحد صفر ثلاثة ثمانية ثمانية اثنان واحد اربعة ثلاثة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته